صعايد بيدنا تسهل بعونه ربنا ايماننا بفكارنا احيا الامل فينا هذا الزمن اصبح لنا ما تلقى ضعت في قلبنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا كل الصعايد بيدنا تسهل بعونه ربنا ايماننا بفكارنا احيا الامل فينا فينا على سماء أصبح ما تلقى دفعت قلبنا لأن شباب وكلنا بالعزم غنينا هيا ها هيا ها هيا ها هيا ها هيا ها هيا ها هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا رددها ونقلها لجيل بعد جيل ردد معاي يقول ما في مستحيل رددها ونقلها لجيل بعد جيل وعجوزنا هي روس موالنا ما قلتلك هذا الزمن أصبح لنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا يلبعونا ربنا في باننا بكرنا يلا ملتينا فينا بعد اسمك أصبح لنا ما تلقى ضعفة قلبنا لأننا شباب وكلنا بالعزم غنينا أو oh يا yeah, oh. بإنجازنا أحنا الشباب نفتح لجل أهدافنا مليون باب نبني الوطن بإنجازنا أحنا الشباب نفتح لجل أهدافنا مليون باب نوقف على الأرض ونجاري السحاب في معجم الإنجاز نتحدى الصعاب لنا شباب